فَرَحْمَنَّاهُ وَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي قُيُونِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ فَمَا اسْتَكَانُوا لربهم وما 119. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون 110. وهو الذي أنشى لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما 114. وإليه تحشرون 115. وهو الذي يحيي ويميت 116. وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعبون 117. بل قالوا مثل ما قال نخنوا اندھیل سملی منیلو پیا تم چار سو لفل تدن 117. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم 118. سيقولون قُل قل أفلا تتقون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصْرِفُونَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوَعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجَعَلْنِي فِي 117. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون 118. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون 119. وقر بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي يعمل صالحا فيما تركت فَإِذَا نُفِخَ فِي صُورٍ فَلَا نَسَاءَ بَيْنَهُمْ فَلَا أُنْسَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ 117. ونسروا في جهنم خالدون 118. تلفح خل <تصفيق> 114. أغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين 115. فاتخذتمهم حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون لا يوما او بعض يوم فاسال العادين قال الا مستم إلا قليلا لو انكم كنتم تعلمون اف حسبتم خلقناكم عبثا هو ان جَلالُ اللهِ المَلِكُ الحَقُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ لا إِلَهَ إِلا هُوَ رَبُ العَرْشِ الكَرِيمُ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللهِ إلها آخر لا برهان له به فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ وقل رب اغفر وارحم وأنت خير